الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير أنت الهما متقود في سجن الخيانات الصقور أدري بأنك متعب لكنك الليث الحصور أدري بأنك منهك لكنك الأمل الكبير أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك واثق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 تفيض من نحور متوشحا بالعزم نام الاراد في الخطور وقف الزمان امام سيجك يحتفي بدمن نحور انت الهمام انت